اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خدائي بخشنداي مهربان حاميم والكتاب المبين چون پيتي گلسرتاي هند لا سوره كان ده هاتون جماران توارد بيتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با دنی اعجاز مزنیو گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کزدانی باو پیتانا کتب چی آوا بیویند دابنید براد دیک، حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوببنو او اومبستا، بگمان ناتوانن هر وحاد چندها نهینی تری تریشی تدا زانکان لهنده چی دواون، هنده چی شیانو تویانا، هر خدا خوی زانایا با او پیتانا سوين بم بي امرون ما بس قران اننا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون اي ما اكتب ما نكدو بالقرانك عربي بلكو جيري بخنكار بي وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم ام قرآنا للوح المحفوظ دا كسر قران وهم هم مكتبكاني تري خدايا بارز راوة كزور برزو برز اللامانو برلدانا اي أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين باش آيا دكرت اي موازتان لبهنينو هو شرط نكي وبم قرانا قرآنا لبراوي اي وحوزي رو لا رويرن رو نخير، اشتيوا لئمنا وشيتوا. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. امات شندها بيعنبر من النار دو أبونا وكان يرابردو تاسر جردان نبن. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزؤون. بجمان هيت بيعنبر يشان بو نها تو كأوان قالت فأهلكنا أشد منهم بطش ومضى مثال الأولين. <تصفيق> يتربصر حته الرداء يبيشنان بسرتشاو تي بريوا ولا ان سالتهم من خرق السماوات والارض لا يقولون ان خلقهم العزيز العليم خويا غير برسيان ليبكيد چه اسمان كانوا زاويد دروس كردوا لوالام دا بدلني عي دلين هر ذاتي بالا دستو زانا دروسي كردون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 وَالَّذِينَ الزَّلَ من السَّمَاءِ مَاءً بقدر فَأَنْشَغْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ هر وها او خداي الله آسمانه كانوا باندازه چی دیاری کروا بارانی باران دوو دفر موید ولاتی وشکو مردمان پیزندو کردوتوا هر بوشی ویش اوش لگو رکان تان دهن رین الدروا وَالَّذِي خلق الْأَزْوَاجَ كلها وجعل لكم من الفلك وَالْأَنْعَامِ ما تَرْكَبُونَ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 بيغمبر صلى الله عليه وسلم هرجار يكساري ولاخكي بوايا الله, الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له وجعل من عباده جزاء ان الانسان لكفور مبين باورتشو تكان هندي لبندا كاني خدا بخدا ذا زان نصران يا كان دلين عيسى كري خدايا جودليت عزير بتبرستا كان دلين فريشتكان كتي خدان براستي زاربي خالشي قدري خدا نازانو بباوريتشي زور اشكران ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكه بالبنين ایا رواو راسته لویک دروسید کات کتان با خوی بریار بداتو باشینی کرانیش بر روا بزنید با اما نه هموی بیرو باوری نفع مکان بون خدا ی جوره دیوید هرب با باتونی خویان بیرو باوریان پود بشر احدو بما ضرب للرحمان مثلا ضل وجهو مسود و هو کاتی چیج مجذب درد بیه چیجان با مهربان بر رواي زني ما بست اويه كه كت چان با. اول رفسالي رش هل دگريت تو ل او مي ينشاء في الحليه و هو في الخصام غير مبين. آيا كسيك با من داري خدا روا دبين كن باوي آوان دا. هر لنا و خشلو آريش كردنی خويده او. ل شرو شرو زنجج دا در وجعل الملائكة الذين هم عباد الضحّان إثناً أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون أو خداننا صان فريش دكان كبند يخداي مهربان بكتي خدايان ددايا قلم ايا اوان عاماديد رزك ردني بون لا عند دا أم بختان عن لسردنس شان لي وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون نكردني <تصفيق> روايان إما لسر أو أم آتيناهم كتابا من قبليه فهم به مستمسكون آية أم خدانا سانى بيش أم قرآنكتب يش ترمان بوناردون تابا بندبنو بير ريبكن بل قالوا إن وجدنا بأن على أمته وإن وإن او نهیتی وانیا، بالکوه هرتنها او یک کدانود برای ایماب با و با پیرانی خوان لسرعین و برنامه چی آواه دیو. به گمان ایماب بشویند ری بازی او اند هنگاو ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا, وإنا على آثارهم مقتدون ناربوشی و یا هیچ به خمبارکمان ناردواب با هیچ شارک که خوش گذرانه کنن با و با پیرانی خمان بینی وا، بیرو با وریک بگمان اماش تساؤل کینو پیر روي کین. قال أول وجئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلت به كافرون بيغمبركاج وتي باشا اكر لريكو الريبازو برنامج باوبا بيرانتان تشاكتريشن بو هنان هرشوين ياندكون لو لامداوتيان براسي ما ابو برنامج بيامي كاب ايودا روالا كراوا بروالاكين ان تقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين سرنج بدوب بينا سرنجاميه واني بالروايه انبيامي بيغمران نكر تشون بو واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء من ما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين او كاتب به نوايات كابراهيم باباوتشي وهو زكي براسي من دورا پريزم لو شتاني كأي ودي پرستن، جگل لو ذاتي كدروستي کردوم هر اویش رين مو يمدکاتو دمخات سرقه راستو دروست و جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون اوسائي ترو برنامه يك خدا ناسيه هشته و بو هوزو قلاني دواي خوي بو اوهي اوانيش بگره نوا بو سر او بيرو باور الراستا بَلْ مَتَّعْتَهَا أُولَٰئِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ خدا دفرميت جامن اوانه وبا وبا بيرانيان ملخوج گزراني داهشتوا تا اوكاتي قران بيغمبريتشي اشكرايان بوحات تا پيامي خدايان بو رون بكاتو ولن ما جا اهم الحق قالوا هذا سحر وان نبيك كافرون قال تيشيشك حق راستيان بيجيشت وتيان اما السحر جاد ووبيجمان ا ما ببا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هروا بيان يانغرتو آوا ب آم قرآن دان با زند را باسر پیاودی جورالل پیا و جور کانی دو شارکه مباستیان ما کو طائف بوا. اهمی قسمون رحمت نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحيات الدنيا و بعضهم فوق بعض درجات لي بعضهم بعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيه أوان الرحمة برد كسان الشاي روزي من لنا دابش دنيا يكتر يولي يكتر jalal al ahuhamو بحر و بخششان رحمة مهرباني per word gari تو كتابتي إيمان دارنا اللقيام الدا لهمو أشتهي كا خلتي كوي دكانوا لما لو سامانه وكاركاني الراب واردن تاج ولولا أي يكون الناس أممته واحدة اللجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبلوتهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون اغر لبرئون لبوايا خلشي حمودا بنبيك بارشل ببا وريوتا وان كاريدا او هركز با وري با خديم مهربان لبوايا سخفي خان وكيمان لزيو بودروز ذكرت اروها قادر مو اسانسوار مان بودا كردن تابسريدا سربكونو دربكون و الي بيوتهم اذوابا وسررا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الوهاب ومالکان ينقابي ودروازي زيو وكرسي وقنفي الرازاوش من پیدا بخشين تا پال بدن ووشاني لسردادن بهم مجورا نخشون نگاري چی جوان ورازاوه دار و دیوار و سقف و درگا و کلو پلین جاوا هر هموي خوشگزارني جاني دنيا نبيت هيتشي ترنيا لكاتكدا كجياني پرل خوشي وبختورين براوا لايفرورد گارد بو خدا ناسانو دوره پريزانه لغناه ومن يعش على ذكر الرحمن گسیک خویشور بکاد لاستی قران و یادی خدای مهربان او ایمه شیطانیک دکین ملوزمی وهمی شد بیت یارو یاوری لگل داد بیت وانهم لا یصدونهم علی السبیل ویحسبون انهم مهتدون بیگمان او شیطانانا ریگی راستیان لدا گرنو وایان لدا کنکواب زانن بضل نیا سر ربازیچی چاکو راستن حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين تا أو كاتي خلتها وكديت اللامان لقيام الدخو والشيطان كي أعمدت أكران بوله برسينا وا أو بشيطان كي دلعت خو واني منو توب بقدر رج هلات ورج أوان ليك دور بوايا ايك وريش النال بارو خراب بويد ولي ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أمرو أو قصو قليو بناشتانا هر جيز سودتان پيناغينن كاتي خوي ايوا ستمتان لخوتانو لخل چيش کردوا استبقى من هر دولاتان لسزاو آزار دا بجدارن افات انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين ايات اي بيغمبر او ببا وريك وكر ويا جيبز دكيت يا اويت شيره هداية دديت يا خد اوكسيلا قمر اي اشكراد الرشوا رين مويدكيت ديرا او حاليا بيت هدايتان اسانيه فَإِمَّا نذهبن بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ جَا أَغَرْ تَوْلَنَا وَبَرِينُوا بِتْمِرَيْنِينَ أَوَ إِمَا بِيْقُمَانْ تَوْلَيَانْ هَرْ لِدَسَيْنِينَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فإنا عليهم يا خد انجامي أوهر رشيه اللي من کردون نشاني تويدا دين چونك بيگو من اما توانا من بسريان دا هيا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم كواتا تو بيخم بو پابندي أوبا كن نگات بو كراوا چونك تو براستي لسر ريگو ريبازو برنامه شي راستو دروستي للاي ان پر وردگارتوا آراست دكريت وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ بَرَاسْتِي أَمْ قُرْآنَيَّاتِ خَرَوَيَ بَوْ خَتُوبُ وَقَوْمَكَ هَدْ لَعَيْن دَجْدَى بِرْسِيَرْتَان لَيَدَكْرِ الدرْبَارِي وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ من رسلنا أجعلنا من دُونِ الرحمن اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون تو لو پیغمبرانی کنار دومان پیش تو بپرسا آیا جگل خدای مهربان خدای ترمان دیاری کردوه کبند آیتی با بکرد ما بست اویه کسرچاوی همو پیغمبران یچی که ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين سوين بخدا بجمن أمام موسى به غنبر من النار كان منه وبنى فرعونو دار دسته بي راج عندن كا براسيم من روان كرابي بروادجاري هم مجاهنيانم فَلَمَّا جَاءُوهُ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ كَثِيرَةً لَّا يَنبَغِي لِقَوْمٍ عَجِزَ مَا نَوَى سَرِيَان وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وا بالعذاب لعلهم يرجعون نشان داون کلو وتر گورتر نبو بیت جاکبا و و کردن بخودا وقالوا يا ايها الساحر ادع بما عهد عندك اننا لمهتدون. که چی بمو سایان وید، ای جادو گر، لپروردگار داواب که بو من، بو پیمانهی بطوی داواب با بلاو نخوشی من لسر حل بگرید، بگو من ایمن له هدایت دراوان دبین فلم ما کشفنا عنهم العذاب ایداهم جاهر که بلاو نخوشی من لسر لابردن، خیراب بلین و پیمانه که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 فلولا ألقى عليه أسرة من ذهب الأوجاء معه الملائكة مقترين. فرعون جار داب نو قوم جلكي دوتي أي قوم جرم من باشيم مصر مو فرمان رواي أملاتهم أمر بارانشبة بردمك وش كان دا دروات أي أمد صلاتين من نابنا بلکه نبینند من چاقتر ملکه سینا و بانجینیو کسایتیه چی لوازا و ناس زمان پاراونیو لونان نیا بتواند چاق خالچیتیاب گیند جاوا بچی باز نی علتونو زیری پشکش نکرد تا نشانه بد بپایداری یا او با فریشتر لگالی قومه فاعطاع إنهم كانوا قوما فاسقين فرعون هيك نرخي نابو قومه قالك بس وشي سيري دكردن اوانيش ملكته فرمان برداريب براستي وانا قومي شي فاسقو تاوان بارو غناهكاربون فلما اسفنا تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ خدا فرموئي جاكاتيق ايميان تو رکردو رقي ايميان هستان ايماش طول مان لسندن هر همو يان مان لدر ياداخن كاندو نقم کرد جاكرد مانن بپیشن جي و وكانو پندو عبرت بو خلشتري دو اي اوان ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون كاتشيش كركيم مريم عيسى بن منهن ربيتو دسبج قومه زكيتو من الجريان كردو سريان باداو تسليمي حق نبون ما بسكدني صغلد بون وقالوا آلهتنا خير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وتيان آية بريستنا وكاني إما شايني بريستنا يا او وتعيسا عليه السلام او نمو نيان بول تنها وا تنهابو مجادلنا بيت ولا بيت بشين حق الراس إذا بقرن بل كأوانا كساناكن همشى حزب دشمنا يتيو آجاؤو من ملاني إن هو إلا عبدد أن أن عليهه وجعلنا مثل الّبني إسرائيل أو عيسيا تنها بندشي إمبو كّاز النعمتي بغمبرتيمان ببخش ك ما النمونشي تاك ب نووي إسرائيل تا شوني ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. أقرب هم فرمان بردار دبون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. براستي لا دايك بوني عي ساباب باوك بلغي لسر سرق كواتب باكمان ما بنليو باوري وري بي بهنو بيان بلي هربي هر بي روي لزاتي منبكن بكن هر اوش ري الراس دروست ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين خالشينا هو البدن با شيطان ريتان بي نداد تشونك بيغمان او دجمنه شي ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون كاتب عيسى بمعجزة أشكره والروان أكره بنهوي إسرائيل وتي براسيم من حكمته دنا يمبو هناون أروها زانياري اوشمبيا شمبيا كأوشتانهان بورن بكموا كتشتان لسريهيو راو لسري جوازة جاء والله بترسنو ترسنو جير رايالي منبكن إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم براستي خداي تنهى أو بازي راستو الاحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم اليم پاشان دستو گرو هکان جوازی کوت نوانیان لسرعی ساخوی ویلو قرب سریبو آوانی کستمیان کرد و استمداکن لس زاو آزاری راجی پر اش. هلیاضرون یلا ساعت آتیهم بعثتو و هم لا یشعرن. آیا آوانات جلالاتی قیامت شا و رید چی ترداکن لکاتک د هستی پناکن. الاخلاء يومئذن بعض لبعض عدون إلا المتقين دوستانو و برادران هر همو لو رجدا دجمنی يكترن همو رقيان ليك دبتوا جگل و کساني کلسر بنشيني تقوى و خدا ناسين كوبو نتوا برای برپا يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. خداي جوربي عند فرمييت أي بن دكانم أم رأيت رو رواه هيت رسو بيميتان نابتو هيت شغمو بجاريك روتان تناكات. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. او بختوراناو كسانا كاكاتي خوي باوريان هنا وبا آية كاني ايمو نشانا كاني دا صلاة دار ايمان لبون وردو ايمان دارو مسلماني جبون ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون بيان فرمون تريت فرمون بتنبهاشتوا خوتانو هاوسر انتان خوتانو اواني وكا خدا ناس بونو لويش يعني كامران يوشاديو بختوريتان بيددرت يطاف عليهن بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الآفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون لا سرسي نيو كوبي آلتون جره خوار نو خوار نو اي جوانو رازا و تام خوشو بون خوشن بسرداد جيرينو لو بهشتدا هرشي نفس حزيلي ابكاتو دل بي خوا زيتو تشاو حسبديتني ابكات اماديو ايوا اي خدا ناسو باكان جاني هميشيو نبرا وشي تدا دبناسر وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. خداي مهربانة وندي ترد الخوش عندكات كاتك بعند فرميت عأوبهاش تي كأستاء وبن تخاوني وقمراتي شايس تي بهوي اوكارو كردواني كدتان كرد. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ منها تأكلون. موهاتي الْمُجْرِمِينَ فِي جور جَهَنَّمَ خَالِدُونَ آماديو لي دخون. هر جيست توان زغدا بهمي شديد من نوى. لا يفتتر عنهم وهم فيه مبرسون أزر وسال لسريان كم ناكرتوا لكاتك دا همشيان تي دا نا اوميدو بهيوان وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين جوابيت ايم استمان ليكردبن بلكو هر خوين ستن كاربون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ما كثون. دزخ يا كان هواردكن أي مالك كافريش تيسر بريش تياره دبأ بروارد جارد بمان كجت دبأ بمرينو كوتاعي بمسغلاتي ما نبيت لو لامي عن داليت براس تي وتجيتان وتي عيدا بوهاميشا دبيد بمين نوى أبشوي القرآن باسي بختورانو باسي بدبختو بختو دخات او ساديت وابو ديويت پیش اووی او روش برپا ببیت خلچی فريای خوان بکون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق کارهون سوين بخدا براسی اما پیامی حقو راستی من بوئی وروا نکردوا کچی زربتان حستان لحقو راستی نیو لي بزارن ام ابرمون وأمر فإن مبرمون وناهر كاتك بريارك بدنو PILANIK بجيران مسلمانان مسلمان أو بيجمان إما PILANAK بسريان دادش تينين أبو بزرري خويان توابي دكين أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون آیا اونا وادزانن که اما لنهایی وقت پیان به آگاینو نابستین، نخیر وانیا؟ اما زوراگذارینو فرشته تاوده رکانیشمان که همیشه لنه زیچیانو ون وردود ریشی گفتارو کرداریان للرحمن ولدُم فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. ای پیامبر، با وخدان ناسان بله. اگر خداي مهربان کربو بوايا من يكم كش دبوم لوكسانه ي كم الكش دبوم سبحان رب السماوات والاَرض رب العرش عم يصفون پاچوبه گردی بو پروردگاري آسمان كانو زبي بو پروردگاري عرشو تختي فرمان روايتی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 وهو الذي في السماوات إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم خداة الزات يا كهر أو خداي أسمان أو هر أو خداي الزويش أو هر أو, أو كذانا زانايا وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعاده علم الساعة وإليه ترجعون. أوزاتي كخوان يا سمان كانوا زبيونة وناس زور مبارك وخير بخشوا باكو بيجردوه. هالأود زالد كي قيامت بر PAD بيت. بولاي أويش دبرينوا. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اوش تاک بزنن، او روشا اوانی که اوان دان پرسن لجیاتی خدا ت کوش فاع تیان بذنیا. مگر کسی ک شایی راستی داریتو بزنید چه شایسته کابو کردنا؟ ولی سألتهم من خلقهم لاقولن الله، فأنه يوفكون. سوین بخدا اگر لو خدا ننا سانه بپرسید چه دروسی کردون؟ او بدلنيا ودلين الله كوابو باروتسيو باروتشوه لر بازيك خدا ناسي لا تدرينو شوينينا حقيدة كون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون سوين بقفتاري بغمبر كوتي براستي امانق قومو هزيكن باورنا هينن بيرنا کنوا ده توش اي پیغمبر لبر اوات شاو پوشيان لبكو لين ببورا سلاميان لبكو نرمب لغاليان لآين ده ده دزانن چيان بسر ديتو خويان دبين نوا یا خود تدگنو باوردهينن